إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكلرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الأجوش يشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وَإِذَا الصنف نشغت وإذا السماء كشغت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة غزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والنمي إذا عسعس والصبحي